بوك تو يفدي سياد يدن واحد واحد الجمل الجانبية باستخدام أنا واحد الجمل الجانبية باستخدام ان واحد ربما سيبدي زايترا مجنو ليبشيه ربما سيتحسن الطقس غدا ربما سيتحسن الطقس غدا اوت كيلتوفيتيه كيف عرفت هذا كيف عرفت هذا دوفام جيه امل انه سيتحسن اامل انه سيتحسن بكل تأكيد سياتي بكل تاكيد هل هذا اكيد هل هذا اكيد vjem اعلم انه سياتي اعلم انه سياتي اوركيد زافولا سيتصل بالتاكيد سيتصل بالتاكيد سكودوتشني حقا حقا نعلم سيتصل اعتقد أنه سيتصل. Vino je určitě staré. مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. Viete to ذلك بالضبط؟ اتعرف ذلك بالضبط؟ Domníwam sa, أظن أنه عتيق أظن أنه عتيق nasz szef wyzera dobrze مديرنا يبدو حسن المظهر مديرنا يبدو حسن المظهر مثلك <تصفيق> أتراه هكذا أترى <تصفيق> هكذا مثليم że wyzera do końca veľmi dobrze انا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا انا ارى حتى انه يبدو حسنا جدا شاف ما اورچيتيه برياتيلكو لدى المدير صديقه لديه المدير صديقه بالتاكيد سكوتوچني سي ذلك حقا اتعتقد ذلك حقا؟ يتو كلكموژنه ممكن جدا ان لديه صديقه. انه جدا ان